9. استمع الجمل الآتية وأعدها أشعر بألم في قدمي أشعر بألم في يدي أشعر بألم في عيني أشعر بألم في الحنجرة أشعر بألم في الأسنان